سبحان الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحان الله كثيرا والحمد لله كثيرا كما ينعم كثيرا إله كريم حليم ودود رحيم